الافة التي معنا اليوم لا كاد ينجو منها الانسان الا من رحم ربي هذه الافة هي الكلام فيما لا يعنيه ان يتكلم الانسان فيما لا يعنيه المشكلة اخواتي واخواتي في الله ان الانسان قد يحافظ على ماله لانه هو الذي يعني يعيش في هذه الحياة ويجعله يعيش مستورا او ينفق منه فقبل ان ينفق من هذا المال يحسب بداية ونهاية من اين يأتي بهذا المال واين ينفقه واين يضع مصاريفه الى غير ذلك لان ماله يهمه لكن يبدو ان وقت الناس والزمن والعمر يبدو غير واضح عند كثير من الناس انه يأخذ اهمية اهم ربما من اهميه المال فرأس مال العبد هو وقته وهذا الوقت اذا انفقته انا فيما لا يعنيني ولم ادخل هذا الوقت في نزال حسناتي فقد ضيعت رأس المال يعني رأس مال الانسان هو وقته هو عمره الذي يستثمره في طاعة الله سبحانه وتعالى وطالما ان الانسان يعني يتقد الله رب العالمين فيحاول ان يراجح حساباته في وقته كي لا يضيع الا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى والعلماء بارك الله فيهم علمونا ان الانسان المسلم له تركيز على امور الاربعة اللفظات والنظرات والخطوات والخطرات والذي يهمني في هذه الاربعة هي اللفظات لان اللفظ هو الذي اما يوضع لي في كتاب حسناتي او يوضع لي في صفحة السيئاتي يعني اما ان تخرج الكلمة لتوضع بحسنة او توضع لهذه الكلمة سيئة ان كانت خيرا توضع لها الحسنات وان كانت غير ذلك نسأل الله السلام فمما يغفر كثير من الناس عنه انهم ينسون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا ورواه الترمذي في سننه من حسن اسلام المر تركه ما يعني يعنيه ان هذا, هذا امر مهم وكان ابن عباس يقول خمس لهن أحب إليه من الدهم الموقوفة يعني لو أن عنده نعم خيل مربوطة والفرس عند له قيمته فيقول خمس لهن أحب إليه من الدهم الموقوفة أي الخيول المربوطة استعدادا للقتال أو للاقتناء أو غير ذلك أولها لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر هذا أمر يعني ابن عباس يقول هذه أولى الخمس التي يحبها لا تتكلم فيما لا يعنيك حتى يستطيع إنسان منا أن يكتبها وضعها حكمة أمامه يراجعها في كل وقت وفي كل حين ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعها يعني حتى الكلام الذي يعنيني يعني لا تكلم إلا إذا وجدت أن هذا موضع مناسب لقولك فانه رب متكلم في امر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت يعني تعب يعني انسان يتعب تعبه لماذا لانه وضع الكلام في غير موضعه والرسول صلى الله عليه وسلم يعز عليه تعبنا وعنتنا تعب لقد جاء رسول من انفسكم عزيز عليه ما اي يعز عليه ان نتعب وان نجهد في هذه الحياة أما الثالثة ولا تماري حليما ولا سفيها أي لا تجادل ونحن قد تحدثنا في حلقة سابقة عن آفة المراء والجدال فلا تماري حليما ولا سفيها فإن الحليم يخليك والسفيه يؤذيك الحليم إذا جادلته ربما يباضك والسفيه إذا جادلته يؤذيك بكلام لا يقدر الكلمة أما الرابعة واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب ان يذكرك به يعني انت تتمنى ان تذكر عند اخيك بالخير فكما تتمنى ان تذكر عند اخيك بالخير اذكر انت اخاك بالخير واعفه مما تحب ان يعفيك مثله يعني كم من غناس لهم ذنوب ولنا نحن ذنوب كثيرة لنا سيئات كثيره فكما نتمنى ان يستر الناس عيوبنا يجب ايضا ان نستر نحن عيوب الناس وعامل اخاك بما تحب ان يعاملك به يعني الامر الذي انظر انت تحب ان يعاملك اخوك بالاحترام وبالتبجيل وبالادب وبالرفق وباللين انت لا تكن فضة ولا غليظ القلب ولا تكن يعني نهازا للفرص ان تغتنو كأنك معك ميكروسكوب وعدسة مكبرة تبحث بها عن عيوب الناس اخ الاسلام ان الذباب اعزكم الله اخوتي واخراتي في الله لا يضع الا على الجرى قدرات هكذا الذباب فلا يكون الانسان المسلم وقد كرمه الله يعني افضل مخلوق على وجه الارض ان يكون او يسلك في هذه الحاة بس كالذباب الذي يبحث عن عيوب الناس يعني لا تكون كالذباب الذي يضع على العيوب فقط والجروح فقط لا يأخذ يا الاسلام اسطر عيوب الناس حتى يعني من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والاخرة وعمل عمل رجل يعلم انه مجاز بالاحسان مأخوذ ما بالاحترام يعني هذا الامر او هذه الامور الخمسة التي تكلم عنها ابن عباس رضي الله عنهما والله انها تكتب بماء الذهب حتى تصير حكمة للانسان احيانا الانسان يأخذه له الكلام فيتكلم في ملاعنه ولو راجع نفسه وسكت عن هذا الكلام لن يأسم ولن يعود عليه هذا الكلام بالضرر فمثلا تجد انسان يعود من سفر معين فيسأل كيف رأيت في سفرك والله رأيت انهار وغبات رأيت طبيعة جميلة او رأيت صحارا كذا او رأيت طبيعة جميلة مثلا ومثلا رأيت عدد غريبة لهذه البلاد التي زرتها وعلماء الذين سمعت منه هكذا هو لو سكت عن هذا لن ياسم ولم يعود عليه بالضرر ولكن إذا بالغ في الفريضيات، فقد يأتي الشيطان لي يزيد كرما هنا، ويكدح في قضية هنا، ويفاخر في مسألة هنا. وقول الله لقد تعبنا كثيرا في هذا السفر، ولكنني تحملت كذا وكذا يظهر <تغير> أنه يعني يظهر نفسه امام الناس أنه يعني كان قوي، أنا عنده جلد وعنده قوة وعنده مروءة وهكذا يعني هذا كلام كله قد يأتي على الانسان بما يضيع وقتا اولا وربما يخوض في امور كهذه. هذه الأمور لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ايضا من ضمن الامور التي يحذر منها العلماء يعني اكسار التأثير على الناس دون داعي يعني مثلا تزور انسان او تقابل انسان في الطريق يا فلان نحن مثلا يعني في شهر غير شهر رمضان يا فلان هل انت صائم فتحرج هذا الانسان يخاف والله قال لك نعم فهو يخاف على نفسه الرياء لانه سبحان الله بهذا اظهر عباده كان يعبد الله عز وجل بينه وبين رب سبحانه وتعالى لا يريد ان يظهر احد عليه ربما ادخلت انت عليه الرياء في هذه المسألة يعني سبحان الله إن قال لك ذا وهو صائم ولا يريد ان يظهر يعني انه صائم كي لا يضيع ثوابه يظن هذا ان اذا قالناها فقد ضاع ثوابه يظن هكذا يعني ففقد ضاع ثوابه فيقول لك لا لست صائما فبالتالي انت ارجعت اخاك الى الكذب هو اولا اذا قالك انا صائم فقد كشفت سره الذي يريد ان يعبد الله سره وان قال لك لا لكي يسطر عبادته بينه وبين ربه فقد ارجعت انت الكذب وان ولا يجيبك انت تستشعر ان نظر ولا ينفاعد معك ولا يرد عليه او ربما ان يجب كلمات ليخرج بها من هذه الرقبه في السؤال كما تذهب بعض الاخرات لزيارة اخرتهم مثلا يعني وتجلس عندها وتقول لها بكم هذه الطولة، بكم هذه المنظرة بكم هذه اللي اشتريته، بكم هذا الكرسي او هذا الذي نجلس عليه مثلا او هذه السجادة اي اثار من الاثار او بكم هذه الساعة التي في يدك، فهنا تخرج الاخت فمن اختها او صديقتها او يحرج الاخ من سؤال اخي الحمد لله او ربما جاءت هارية فربما هو لا يريد ان يقول هكذا ربما اهداها اليه ابوه او ابوها او امها او امها او غير ذلك فعند ذلك في اضطرار الى اجابات انا نعم لقد اشتريناها في مناسبة معينة في المسألة وبكم واين وهل كانت في موسم التخفيضات ام كانت في غير ذلك فهذا كله مما لا يعني الانسان يعني الكلام الاخفر من هذا اذا ترى الله على انسان كان مشهود له بانه كان الجهر بالمعصير ثم عفوه الله عز وجل متابع الله مطوع علينا جميعا فيقول له قرص علينا اياما يعني فوضى ايام الحراف ويوم المعاصي ماذا كنت تصنع يعني سبحان الله وماذا كنت تفعل في كذا وكذا هذا يا اخي الانسان طالما ان الله قد عفا فلا يجب عليك ابدا ان تذكره بهذه المرحلة التي اغبرها هو يريد ان ينساه لا يريد ابدا ان يذكر هذه المرحلة التي كانت في حياته فتح صفحة جديدة مع ربه ومع نفسه وبدأ في العبادة الحق ودخل في مرحلة التوبة وصار من التائبين القريبين من الله عز وجل فلا داعي لا تلجئه لمثل هذا الابر ويقال ان احد اهل الحكمة دخلوا على داود عليه السلام وهو يصنع درعا وكان هذا الحكيم رجل الذي ينطب الحكمة هذا لم يعرى يكون يرى هذه الدرع من قبل فجعل يتعجب من يرى ويريد في نفسه ان يسأل داود من اين ولما تصنح هذا فلكن الرجل وهو هو حكيم منعاته حكمته فامسك نفسه ولم يسأل داود عليه السلام فلما فرغ داود عليه السلام من صناعة الدرع لبسه ثم قال نعم الدرع للحرب فقال الحكيم هذا الصمت حكمة وقليل فاعله يعني اخذ المعلومة دون ان يسأل فاحيانا نحن نتعجل بالاسئلة وربما لو سكتنا لجأتنا المعلومة دون ان نسأل ولو تعود الانسان الصمت لجأته كل المعلومات دون ان يدخل نفسه في الحرج كثير من الناس يقول علينا اسئله يقولون كيف نتخلص من هذه الورطه كيف نتخلص من هذه الآفة آفة الكلام فيما كيف اتخلص منها اولا اعرف ان الشهيق والزفير هو راسمالي فاذا عرفت ان شهيق وغفيري محسوب عليه اذا تكلم واذا سكت فالاحسب ايهما افضل اسكت ام اتكلم اكيد السكوت يعني خير لان كلام ابن ادم كله كلام ابن ادم كله عليه لا له الا ما كان عالما او متعلما او ذاكرا او محب له يعني اما عالم او متعلم او ذاكر لله او من يسأل اهل العلم كي يعرف وكي يتفقى. اما غير ذلك فكل الامور التي نتكلم فيها قد تكون علينا وبالا للأسف الشديد ولذلك ربما يتكلم العبد والكلمة لا يلقي لها بالا بلغت من صحف الله عز وجل انها هود به سبعين خريفا في النار والعياذ الله رب العالمين اذا المسألة انني العلاج هذه الهافة ان اقول ان عمري هو اكبر او اهم شيء او رأس مالي فلا اضيعه وان القضية ان الانسان اما ان يحاول الاعتزال قدر الاستطاع او يعود من يجلس معه الا لا في الكلام ولا يخوط في الحوار ولا يخوط في الحديث الا اذا انتجب لذلك اوراقها ان الكلمة سوف تخرج لتقع بها الفائدة عند الاخرين طبعا نحن في زمن تموج الحياة ولا يستطيع الانسان ان يعتزل الناس يعني ينكر بقلبه ان رأى معصية ولم يستطع ان يؤيرها ينكر بقلبه اذا رأى او كان في موقف لا يستطيع ان يتكلم اما لضعف او يخاف على نفسه او على ماله او على اسرته او غير ذلك وهو يقيس الامور لكن لو عود نفسه قلة الكلام عندئذ سوف يكون من الذين يعني لا تكلمون بما لا يعنيهم ولذلك دخل احد الصارحين على السريل السقطي رضي الله عنه فوجد له مرضى يعني ما بين ان اسف وابتلع سريعا والمرض كراءة خمسين اية اذا هو عنده الوقت مهم جدا عنده مسألة الوقت مسألة يعني لا يضيعها فهؤلاء هم الذين سعدوا في الدنيا والآخرة وامسكوا السنتهم عما لا يعنيهم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني يتوب علينا من كثير الكلام